عنوانه المحقق والنسخة التي عندي هي نصة بدار بن حزم وعليها التعليقات المنيفة على فصول الرسالة السعادية اللطيفة لابو الحارث التعمري بمراجعة الشيخ مشهور حسن سلمان والشيخ سليم الهلال يقول الشيخ رحمة الله عليه الأدلة, الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة الكتاب ويقصد القرآن والسنة وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون أي هما أصول الأصول إن صح التعبير هما الأصلان اللذين لا ينبنيان على أصل آخر وانبنى دينهم عليه والاجماع والقياس الصحيح وهما مستندان إلى الكتاب والسنة فيجوز مثلا نقول إن الإجماع والقياس اصلان أيضا لكنهما أصلان غير أصلين هما أيضا ينبنيان على أصلين آخرين ألا وهما الكتاب والسن وقد بينا ذلك في حصة الماضية يقول الشيخ رحمة الله عليه وهذه لطيفة وانتفاة مهمة يقول فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة وأكثر الأحكام المهمة التي يحتاج إليها الناس تجتمع عليها الأدلة الأربعة فتقوى دلالة هذه الأربعة على الحكم أكثر من دلالة الواحد على الحكم إذا اجتمعت هذه الأدلة الأربعة هذه الأصول الأربعة قوية الحجة بها قال تدل عليها مصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء ويدل عليها القياس الصحيح لأن القياس الصحيح ابدا لا يتعارض مع النص الصحيح أيضا إلا في العقول التي لم تصل إلى المستوى المطلوب فقال لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها وقد أشار إلى ذلك وبينه ومن المضار إن كانت منهيا عنها فعلمنا أن الشريعة جاءت لجلب كل مصلحة ومنفعة ولدفع كل مضره قال والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء وهناك من يشتكي بكثرة الخلاف بين أهل العلم وإنما يختلفون فيما لا ضرورة فيه بل مهمات الأحكام يتفق عليها العلماء وإنما اختلفوا في مسائل يقول الشيخ إنها قليلة ثم قال وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة ولذلك يدرس الناس علم أصول الفقه، لأنه يعين على حسن الرد إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهناك رسالة جميلة ينصح بقراءتها، وهي كتاب, كتاب شيخ الإسلام رحمة الله تبارك وتعالى عليه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر أسباب مخالفة العلماء. للكتاب والسنة وقد أجاد رحمة الله عليه قبل أن أدخل لفصل الذي يليه وفيه أمور مهمة هناك فطحة أيضا فيها بعض الصور التوضحية قليلة ثلاث صور لكن إن شاء الله ستعيننا يقول الشيخ رحمة الله عليه أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليهم من مصالح دينهم ودنياه وهو المقرؤ بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد والحديث عن هذه الأمور حديث في أمور أصولية أقصد أصول الدين العقيدة ولها محلها إن شاء الله تعالى عند بعض إخواننا من المشايخ إذا كانوا يشرحون بعض كتب العقيدة سوف يتطرقون إلى هذه المسائل التي أشار إليها الشيخ رحمة الله عليه لو كان ممكن الأخ المشرف يضع رابط الصفحة ممكن من فتح الصفحة يعلمني بكتابة رقم واحد أريد أن نبدأ مساله مسألة مهمة إن شاء الله في هذه الدروس هذه إن شاء الله سواء كان أصول الفقه العلم الحديث يكون إن شاء الله دروس تطبيقية سأكلف الاخوه والاخوات ببعض الأبحاث لكن طبعا حل هذه الحصص بعدما نتم البيقونية إن شاء الله سنبدأ إن شاء الله تعالى في كتاب آخر وسيعلم عليه واثناء الحصص التي ستكون مبرمجه للكتاب الثاني ان شاء الله ساكلف الاخوه بابحاث في الحديث في تخريج حديث ما مثلا باسناد واحد وسنتعلم ان شاء الله تعالى كيف نخرج الحديث وان شاء الله الأمر سهل لمن يسره الله عز وجل عليه كذلك في أصول فقه إن شاء الله إن لنا موعد مع كتاب آخر بعدما ننتهي من, من هذا الكتاب الفاضل إن شاء الله تعالى كلنا لنا أيضا تطبيقات لأن هذا هو المقصود أن نقرأ قليلا ونطبق كثيرا أما كثرة قراءة الكتب دون تعلم الناحية التطبيقية فهذا في الحقيقة لا يصنع طالب للعلم أبدا ولا يتقدم طالب العلم إلا عن طريق هذه التطبيقات العملية وهذا تعلمنا شيوخنا، إنما قرأنا شيئا قليلا، لكن كانوا يكلفوننا كثيرا بالأبحاث. طيب يقول الشيخ رحمة الله عليه وأب، أما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريرات على قوله، لا وحذون فيها التقسيم علم الحديث هو المقصود السن النبوية ولا فرق بينهما فالسنة النبويه إما أن تكون قولا وهذا القول إما أن يكون أمرا أو نهيا وإما أن يكون فعلا إما أن يكون تعبديا أو غير تعبدي تقاسم عاما والتقرير وإما أن يكون على القول أو على الفعلي أو الهم بالفعلي أن يهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفعل ولا يفعله هل يسمى هذا سنة؟ نعم يسمى هذا سنة كما هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتحريق بيوت أناس تركوا صلاة الجماعة وفي بعض الروايات ترك صلاة الجمعة وكذلك حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو استقبل من أمره ما استدبر التاسعة والعاشرة وكذلك لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالهدي من خارج الحرم لكان فسخ حجه وجعله عمره هذا كله سنة أيضا وكذلك الترك عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لشيء ما هل يمكن أن نقول إن هذا الترك يفيد شيئا ما نعم كان ترك يقسم إلى هذين القسمين إلى مقصود وغير مقصود فنعم هناك ترك يسمى سنة أيضا نحتج به فمن خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيه فإنه يسمى مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعطي مثالا للترك المقصود من النبي عليه الصلاة والسلام وهذا مثال أيضا للترك غير المقصود وهذا يحتاج في الحقيقة إلى درس مستقل خاص لأن هذا الجانب هو مدخل من مداخل أهل البدع. هذا مدخل من مداخل أهل البدع في ابتداع اصناف كثيرة من الحوادث في دين الله تبارك وتعالى لأنهم يقولون لك هذا لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعدم فعله له لا يدل على أنه ممنوع غير غير مقبول في الشرع ولذلك قد قد أرى والله أعلم أن أجعل درسا ما من دروس الأصول للحديث فقط عن الترك وأتوسع فيه إن شاء الله تعالى لأنه في غاية الأهمية وأهل البدع يحتجون به كثيرا وهذا مدخل من مداخلهم فمثال للترك المقصود هو عدم أذان النبي صلى الله عليه وسلم وإقامته لصلاة العيدين فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر بالأذان ولا الإقامة في صلاة العيدين فتركه هذا ترك المقصود فمن أذن أو, أو أقام في صلاة العيدين فإننا يجوز لنا أن نقول هذا خالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما الأشياء التي تركها النبي عليه الصلاة والسلام ولم تكن مقصودة فمثلا يمر النبي عليه الصلاة والسلام بباب أحد الصحابة ولا يطرقها وأن نقول إنه لا يجوز طرق باب هذا الصحابي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطرق الباب لا أبدا لأنه لم يكن في باله أن عدم الطرق مقصود له هو مر كما يمر الناس هو مر كما يمر الناس وفي الحقيقة الترك يقسم إلى ثلاثة أقسام لكن هذا تقسيم عام لأنه لا ينبغي التوسع في مثل هذه الأمور في بداية هذه الحلقات ان شاء الله تعالى يقول الشيخ رحمة الله عليه فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من مص الكتاب والسنة من مص الكتاب والسنة وهو اللفظ الذي لا يحتمل إلا ذلك المعلم يعني كيف يمكن أن نتصور لفظ يدل على معنى دلالة قطعية نئة في المئة كالصورة التي أمامكم الآن أنزلوا, أنزلوا إلى الصورة التي بعدها صورة تفاحة الاطار إطار زجاج التفاحة خلف زجاج الآن ترونها واضحة فالزجاج هو اللفظ والتفاحة هي المعنى فالمعنى ظاهر من اللفظ لا يمكن أن نتصور إلا أن, أن الذي نراه تفاحة الآن وفي الصورة التي أمامها أو أسفل منها الزجاج فيه نوع من الضبابية غير ليس صافيا فما يكون خلفه لا يظهر واضحا هنا التفاح قد تكون ظاهرة لكن أحيانا قد أضع شيئا خلف زجاج من نوع خاص زجاج من نوع خاص هل يكسمي وإحنا في المغرب الزجاج العراقي يكون محبب شوية فإذا وقف أحد خلفه لا يمكن أن تميزه تميز فيه فلانا عن فلان قد يتشابه الناس في أشكالهم لكن إذا كان الزجاج صافيا بالصفاء الذي في السورة الأولى فيمكن أن تقول هذا فلان الفلاني. لا تتردد ولا تشك أما إذا كان الزجاج من نوعية خاصة بحيث لا يظهر من خلفه بطريقة واضحة فإنك قد تتردد في شخصية من يقف خلف الزجاج لكن إذا كان الزجاج قريبا ما من الوضوح فإنه يظهر لك يظهر لك أن الذي يقف خلف الزجاجة هو فلان الفلاني، يغلب على ظنك ويبقى عندك احتمال قليل فالشيخ رحمة الله عليه يقول تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى وهذا الذي يسميه العلماء بالنص وأنا أعطيك الأمثلة التي تجعل من قبيل النص فمثلا دلالة الفاضي الأعداب على معانيها كثلاثة أربعة عشرة خمسة كلها نصوص أو أسماء الأعيان فلان ابن فلان الفلان فلان ابن فلان الفلاني هذا أيضا نص كأسماء المدن مثلا تقول مدينة فاس لا نعرف مدينة تسمى فاسا إلا مدينة واحدة كذلك مدينة الـ الـ الـ ماذا أقول أجادير لكن هناك مدن قد تطلق ويراد غيرها إذا كنا في المغرب ستكون مدينة مثلا مدينة تطوان أو مدينة الطاوين هناك مدينة أخرى في في تونس أيضا لها نفس الاسم قد نقول مثلا الدار البيضاء كلمة الدار البيضاء الدار البيضاء المقصود بها في الغالب وهذا هو الظاهر هي المدينة المعروفة العاصمة الاقتصادية وإن كان قد يراد بها مكان كان موجودا في ضواحي مدينة البار البيضاء وكان يجتمع فيه الجيش المغربي لمحصرة مدينة سبتة على كل حال المقصود هنا أن اللفظ الذي يدل دلالة قطعية على المعنى يسمى نصا وإن دل على معنى بالغالب أي في غالب الظن فانه يسمى ظاهرا ولذلك قال وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم لفظي أو المعنوي. إذا اللفظ الظاهر يدل على المعنى بالغلبة بما يغلب على ظنك. بما يغلب على ظنك. وقوله هنا على وجه العموم لفظي أو المعنوي إن عرفه بنيشل، أي من أمثلة الألفاظ التي تدل على المعنى بالظاهر فقط. ألفاظ العموم. فالفاظ العموم إنما تدل على العموم ب... ب... عن طريق الظاهر فقط لا قط عن جزما وإلا لما جاز التخصيص حينما أقول مثلا أكرم, أكرم طلبة المدرسة الفلانية أكرم طلبة المدرسة الفلانية هل أنا المتكلم أقصد قط عن جزما كل فرض فرض من هؤلاء الطلبة العلماء يقولون لا إنما يصح أن يفهم من هذا اللفظ العام دلالته على غالب هؤلاء الطلبة ولذلك يجوز أن تقول بعد ذلك أكرم طلبة المدرسة الفلانية إلا القسم الثاني مثلا لو كان اللفظ يدل دلالة قطعية لما جاز لي أن أستثني لما جاز لي أن أستثنيا على كل حال قصده بالعموم اللفض هذا محله والعموم المعنى وهو القياس وسيأتي إن شاء الله تعالى محله أيضا التقسيم هذا الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه باعتبار وضوح وعدم وضوح المعنى من اللفض لأنهم يقسمون الدلالة إلى أقسم بحسب الاعتبارات فهذا اعتبار من الاعتبارات حينما نقول مثلا في علم الحديث إلى كم ينقسم الحديث فأقول لك أما باعتبار القوة والضعف ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، وأما باعتبار من قال فيقسم الحديث إلى مرفوع ومقطوع وموقع إلى غريب وعزيز ومشهور ومتواتر هذا هو مسألة الاعتبارات كذلك الشيخ هنا قسم الدلالة إلى قسمين باعتبار وضوح المعنى وعدمه باعتبار وضوح المعنى وعدمه ثم سيقسم أيضا الدلالة باعتبار آخر وسيقول وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق تأتي بلفظ وتحتج به على معناه إذا كان هذا اللفظ يدل على هذا المعنى بطريقة مباشرة من اللفظ إلى المعنى من اللفظ إلى المعنى كقول الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أفف فالأف يدل على التأفف فلا يجوز أن يتأفف الولد على والديه. هذه دلالة مباشرة من اللفظ إلى معنى يسميه العلماء المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق أي أن المعنى مفهوم بطريقة مباشرة من اللفظ الذي تقرأه بمجرد أن تقرأ أف تفهم فيه معنى التأثيف مباشرة وتارة تؤخذ من المفهوم أي تارة تفهم المعنى من اللفظ لكن بغير طريقة مباشرة تكون هناك واسطه عندك في ذهنك وهذه الواسطه هي معرفه عله الحكم وسنتصور المساله ان شاء الله تعالى حينما يقسم الشيخ رحمة الله عليه هذا المفهوم ويقول وتاره تؤخذ من المفهوم وهذه كما قلت دلاله غير مباشرة دلاله مخفية ليست ظاهره مباشره من النص وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة هذا المفهوم ينقسم عند الشيخ وعند العلماء إلى قسمه إلى مفهوم موافقة وإلى مفهوم مخالفة وسنعرف ما قصد الشيخ رحمة الله عليه الموافقة هي أن يوافق حكم المسكوت عنه حكم المنطوق به في هذا الله أعيد ما هو مفهوم الموافقة هو موافقة حكم المسكوت عنه الذي لم يذكر في اللفظ حكم شيء مسكوت عنه لم يذكر في اللفظ إذا وافق حكمه حكم هذا الشيء الذي ذكر في اللفظ تكون الدلاله التي استعملناها هي مفهوم الموافقة أي موافقة في الحكم موافقة حكمي. الذي لم يذكر لحكم الذي ذكر موافقة حكم ما سكت عنه ولم يذكر لحكم ما ذكر في اللفظ كقوله تعالى فلا تقل لهما أفن حكم اللفظ الذي أمامنا وهو التأفيف والمعنى الذي فهمناه مباشرة هو الحرمة. فما فالآية لم تتحدث عن الضرب الضرب غير موجود ولا غير مذكور في الآية. فنحن حينما قلنا فلا تقل لهم أفن، احتجنا أن نفهم علة التحريم، وهي الظلم والاعتداء. الظلم والاعتداء. هذه هي الواسطه فعن طريق هذه الواسطه سنستطيع الحكم على ما لم يذكر في اللفظ وهو الضرب. فنقول الضرب أيضا محرم. لكننا لم نستطع الوصول إلى حكم الضرب عن طريق النفض بطريقة مباشرة إننا احتجنا أن نمر عبر معرفة علة تحريم علة تحريم التأفيف لنصل إلى معرفة حكم الضرب الذي لم يذكر في نص الآية إذا لم يكن هناك فهم للمعنى بطريقة مباشرة من النفض لكن مررنا بواسطة وهذه الواسطة هي معرفة علة المنع من التأثير. ولذلك هنا سمي مفهوما. هذا هو المفهوم. هو إذا لم نستطع الوصول إلى حكم الشيء إلا عن طريق عن طريق غير مباشرة والمقصود بالمفهوم هنا في الأمور المسكوت عنها. في الأمور المسكوت عنها. قال وترى تؤخذ من المنع مفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة وهذا المفهوم مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين عنده قال إن كان مساويا للمنطوق او أولى من هنا قسمان إما أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق به في الحكم قد, قد يعني وإما أن يكون حكم المسكوت عنه أولى وأعظم من حكم المنطوق به وسنذكر أمثلة إن شاء الله تعالى سأذكر أمثلة زيادة للأمثلة الموجودة في التعليقات في هذا النسخة التي بين يديه فمثلا العلماء يقولون منع النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الجمع بين المراه وخالتها وبين المرأة وعمتها وبين الأختين ومنع الشرع من الجمع بين المرأة وأمها في عقد النكاح وهذا أمر معروف وفيها آيات وفيها أحاديث يحتج بمنطوقها لأنها دلت بالمنطوق مباشرة يعني فقال العلماء نحن فهمنا من هذا المنع حينما حاولنا أن نتتبع هذه المنهيات المرأة مع خالتها المرأة مع عمتها المرأة مع أميها المرأة مع أختها قال وجدنا الشرع يمنع من الجمع بين كل مرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يجز أن تتزوج الأخرى أعيد وهذا مذهب المالكية يقولون لاحظنا أن عله المنع هنا فيما تكرر من هذه الصور المنع من زواج المرأة وأختها والجمع بينها وبين أختها والجمع جمع بينها وبين أمها وخالتها وعمتها وجدناه يمنع الجمع بين كل مرأتين لو كانت إحداهما زوجا ما جاز أن يتزوج الأخرى. أدى في ورقوا تنظر ماذا بماذا تخرج؟ فقالوا على هذا فلا يجوز الجمع. بين كل مرأة ومرأة لو كانت إحداهما زوجا لم يجوز أن يتزوج الأخرى فوسع الدائرة وقال فحكم المسكوت عنهن كحكم المذكور أو المذكورات في هذه النصوص إذا لم يصل إلى حكم المسكوت عنهن من النساء الأخريات إلا عن طريق معرفة العلة والسبب الذي من أجله كما يقولون منع الشرع من الجمع بين المرأة وبين هذه النسوة والله تعالى أعلم هذا النساء وكذلك قالوا الشرع جوز اشتراط ثلاثة أيام لمعرفة عيد السلعة المشترات وهذا يسمى خيار الشرط. يعني يشترط المشتري على البائع يقول له مثلا انا سأشتري منك هذه البقرة على أساس أنه إن وجدت فيها عيبا في ثلاثة أيام بعد بين صفقة البيع, أو بعد صفقة البيع أرده أردها إليك في هذه الأيام الثلاثة لأنه في هذه الأيام الثلاثة قد يظهر فيها العيب في يوم واحد لا يكفي فقال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم نص على الأيام الثلاثة ولسنا نجد نصا يتحدث عن حكم شراء أشياء أخرى غير البهائم والشراط أيام معينة, أيام معينة فهذه هي المسكت عنها فقالوا العلة من الأيام الثلاثة هو أن هذه البهائم لا يظهر العيب فيها أو غش البائع فيها إلا بعد مرور اليومين او الثلاثة أيام وكذلك في انظرك يقول وكذلك هذا هو الموافقة وكذلك في بعض السلة التي لا يظهر عيبها إلا بعد شهر مثلا أو أسبوع مثلا كحال مثلا السيارات والمنازل وهذا هو مدخل ما يعرف الان الضمانات يعني لغاغونتي لك تكون في بعض السلع حل السلاجات وغيرها يكون هناك ضمانة لعام لأنه لا يظهر عيبها إلا بعد مرور أشهر وأشهر من عملها فقالوا كذلك يجوز لنا أن نقول يجوز أن يشترط العشرة أيام والعشرون والشهر لأجل معرفة العيب بناء على أنهم فهموا من اشتراط الأيام الثلاثة في بيان عيب البهائم في البهائم التي تنتج الحليب. قالوا فهمنا من ذلك أن من أيام الثلاثة غير مقصود بذاتها إنما المقصود هو إعطاء الفرصة الكافية لمعرفة العيب في هذه الهائم والله تعالى أعلم ثم قال رحمة الله عليه إن كان مساويا للمنطق أو أولى لا منه لأنني نتوقع مع المصطلحات التي يذكرها المعلق هنا أو بعض في رسمي سيأتي إن شاء الله لأنها لا توسع قد يشوش والمصطلحات كثيرة عند الاصوليين على اختلاف المذاهب قال او اولى منه أولى منه فقال العلماء يحتجون كثيرا بقول الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما اف فقال العلة هنا هي حصول الضرر فالضرب اولى واشد ولذلك يمنع من باب اولى وهذا هو الذي يقصده العلماء بقولهم من باب اولى لأن هذا الحكم موجود في هذا الشيء أكثر من وجوده في الأصل فالضرب يتضمن الضرر أكثر من تضمن الأف التافيف له فقالوا إن, فقال إن كان الأف حراما فالضرب محرم بالأولوية اي انه اولى منه وأنا سأذكر مثال آخر يذكره الفقهاء وهو جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أو جمعه صلى الله عليه وسلم في غير الصفر والمطر ابن عباس رضي الله عنه احتج بهذا المسألة بالمفهوم بمفهوم الأولوية مفهوم فقال جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غير سفر ولا مطر في غير سفر ولا مطر فكأنه يقول لهم هو جمع في ما هو أقل من السفر والمطر ما هو أقل حرجا من السفر والمطر فجوازه في السفر والمطر من باب أولى فهمتم كيف؟ أعيد وأكرر ابن عباس يقول ربما لمن لا يرى الجمع في السفر والمطر قال جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير سفر ولا مطر أي فيما هو دون السفر والمطر في أصول الحرج ومع ذلك جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيما فيه حرج أقل فجمع الإنسان فيما فيه حرج أكثر من باب أولى ويقصد ابن عباس رضي الله عنه جواز الجمع في السفر والمطر كذلك قالوا لا تسافر المرأة إلا مع ذين محرم من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافرن إلا مع ذي محرم في رواية مشيرة يوم وليلة وهذا آخر ما استقر عليه الآن في رواية ثلاثة أيام يقول العلماء هل يفهم من هذا أنه لا يجوز أن تسافر المرأة مع زوجها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم والزوج لا يعدونه محرم ما يعدونه شيئا آخر هذا على قولهم والله تعالى أعلم نحن نذكر ما يقولون فقط على اختيارهم طبيعة الحال إنما لنقرب المعنى وكذلك قال لا تسافر المرأة إلا مع محرم قال والزوج ليس محرم سنوافقنا هذا الكلام أو لم نوافقه نحن نتعلم قالوا والحديث لا يقصد إخراج الزوج بل الزوج من باب أولى إن كان الزوج لم يذكر هنا فهو مسكوت عنه وكانت العلة أن بأن صاحب المحرم بعيد عن العقل أن يضر بالمرأة فالزوج من باب أولى فالزوج من باب أولى فحكم الزوج موافق لحكم المحارم بل هو أولى وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعراب الذي جاءه يقول له حينما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم فرائض الإسلام الصلاة والصيام والشهادتين وغير ذلك قال الله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق أفلح الرجل إن صدق هل معناه أنه إن زاد على هذا فإنه لا يكون صادقا ولا يفلح قالوا لا هذا من باب أولى لو تطوع زيادة سيكون أفلح من باب أولى هذه أمثلة فقط لبيان هذه المعاني ثم قال او بمفهوم المخالفة أي أن نأتي إلى مسكوت عنه فنعطيه حكما مخالفا لحكم المنطوق به نعكس الآن الحكم قال إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم أنا سأعين مفهوم المخالفة هو أن نعطي عكس حكم المنطوق به إذا علمنا حكم المنطوق به فسنعكسه فسنعكس هذا الحكم للمسكوت عنه هذا على حسب السياق يفهم منه هذا الحكم وهذا الأمر دقيق يعني فمثلا قول الله تبارك وتعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فحكم أو فوجوب التبين متوقف على شرط فسقه أو على وصف الفسق ان كان موصوفا بالفسق فيجب التبين طيب, طيب. سنزيل الوصف الآن. الان ان جاءكم عدل ازلنا الفسق الذي تعلق به وجوب التثبت ازلنا الفسق مح... وحل محله العداله فسنغير الحكم ونعكسه ان كنا في الاول قلنا ان كان هناك وصف الفسق فيجب التبين ازلنا الفسق اي عدم الفسق الحكم يكون لا يجب التبين لا يجب التبين هذا في الوصف وأما في الشرط مثلا يقول الله تبارك وتعالى وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن إن كنا أولاة حمل إن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن فمعناه أن المرأة ان كانت حاملا المطلقة إن كانت حاملاً فيجب الإنفاق عليها فإن لم تكن حاملا لم يجب الإنفاق عليها هذا نعكس نزيل الصفة فينعكس الحكم ويسمى هذا مفهوماً مخالفاً لإعمال مفهوم الموافقة شروط معروفة ذكرها العلماء وتوسعوا فيها كثيرا وحقيقة ليس هذا محل هذا التوسع إنما نتدرس الكتاب بطريقة موجزة ناخذ رؤوس أقلام المسائل وضرويات هذا العلم ثم يقول رحمة الله عليه والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام لاحظوا هذا اعتبار آخر في التقسيم سيقسم الآن الدلالة إلى أقسام باعتبار آخر فيقول الدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى ويقصد إذا دل اللفظ على جميع المعنى إذا دل اللفظ على جميع المعنى, على جميع المعنى. فمثلا أقول كتاب كلمة كتاب تدل على كل المعنى الموجود في كلمة كتاب الورق التجنيد المداد والخيط الذي خيط به كل هذا يسمى كتابا فإذا استدللت على كل هذه الأمور بهذا اللفظ أكون قد استعملت دلالة المطابقة فإن أردت أن أستدل على الورق فقط بكلمة الكتاب أكون قد استعملت الدلالة الثانية التي قال فيها الشيخ ودلالة تضمن إذا استدلنا باللفظ على بعض معناه نستدل باللفظ على بعض ما يدل عليه على جزء ما يدل عليه مثال ذلك الكأس بعد بعض علماء اللغة العربية يقولون لا يطلق الكأس إلا, إلا إذا كان ممتلئا فإن كان فارغا سمي زجاجه ف... وهذا كلام أبي عبيد أبي عبيد القاسم بن سلم فدلالة المطارقة هنا إذا قلت الكأس فاستدل باللفظ على الزجاجة وعلى المحتوى السائل الموجود فإذا استدللت بكلمة الكأس على الزجاجة فقط يكون هذا من الاحتجاج أو من استعمال دلالة التضمن ثم قال دلالة انتزام إذا استدللنا بنفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به أن إن شاء الله في الحصة المقبلة نتدرسها تحتاج إلى وقت لكن أعطيكم مثالا واحدا على دلالة الالتزام هو أن تستدل بالدخان على النار لأنك حينما تقول الدخان تحتج بدلالة النزوم والالتزام على وجود نار أو كأن أقول لك العمارة الفلانية انهار الطابق السفلي فيها انهار الطابق فيها فلا بد أن تتصور بدليل اللزوم أن كلامي هذا يدل أيضا على انهيار العمارة كلها لأنه عقلا لا يتصور انهيار الطابق السفلي وبقاء العمارة إذا دلالة كلامي أنا على انهيار العمارة كلها دلالة؟ لزوم والتزام لأنني إنما قلت انهار الطابق الأول فيفهم السامع مني أن العمارة كلها نهدت لأنه لا يمكن للعمارة أن تبقى قائمة مع انهيار الطابق الأسفل إلى هنا نقف إن شاء الله ونتوقف على أمل أن نلقى إخواننا وأخواتنا في الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى لو كان هناك أسئلة في في المنتدى أود أن لا تخرج عن نطاق الكتاب لا نريد أن نتوسع إن شاء الله تبارك وتعالى إذا اتممنا الكتاب سنبدأ في كتاب آخر إن شاء الله ويكون التوسع أكثر مع التطبيقات وهكذا إلى أن نصل إن شاء الله إلى ما نقدر عليه والله تبارك وتعالى الموفق وجزاكم الله خيرا.